وَأَيَّ رِجَالٍ مَّظْلُومٍ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَنظُرُوا إِلَيْهِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَارُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ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 أَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَرَى الْأَنفُسَ ظَالِمَةً نَّقِيرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ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 أَوَلَا لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوَلَا لَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا من نَّنِيًّا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى